والقوائل مِنَ النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناع أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم